ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعذون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من الرسل ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا القشطان في أميته فيسخ الله في. الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فكرة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فالذينوا به فتخفت له قلوبهم فر في مديه منه حتى تأتيهم الساعة بغضة أو يأتيهم أو يأتيهم